السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحمن إن الحمد لله نحمده ونستعمله ونستغفره ونعوذ بالله من شروب أنفسنا وسيئات أعمالنا من الله فلا طلام لله ومن يبلل فلا هاري له وأشهد أن لا إله إلا الله واحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله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 يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطعد الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيمة إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محبثاتها وكل محبثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد هذا الدرس الأخير إن شاء الله زجل في الأربعين الصحيحة في نياقد امي ام عائشه الصديقه رضي الله تعالى عنها وارضاها ولكن قبل البدء في هذا الحديث سالي مع الاخوه اسم اسماء حديث المسلسل بالاوليه اقول كما قال العلماء تيمين مبارك وعيبي زيد اسمان الولدين وليله الاسناد قال من شاء ما شاء فلذلك عسى هذا الحديث يعني املا بالدخول في قول ابن صلى الله عليه وسلم منبر الله امرأى سمع منا حديث فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقن هو أفقه منه ورب حامل فقن ليس بفقيه والله أعلم أقول هذا المسلسل الأولية سمعته مجمع من أهل العلم من هؤلاء سمعته من شيخنا الشيخ يحلي ابن عثمان المدرس بجاه الكعبة المشرقة وكذلك سمعته في المسجد المبوي من أكثر من شايف منهم على سين كالشيخ عبد الرحمن في إمام مخاطب المسجد النبي والشريف والشيخ عمر حسن العثمان في وكذلك سمعته من جمع من العلماء في المدينة النبوية وفي الحرم وغيرها منهم الشيخ مالك بن عرب السنوسي وكذلك الشيخ المعمر رحم الله عز وجل محمد ممر الخطيب وشيخ زهير الشويش والشيخ إبراهيم نوسية وغيرهم من أهل العلم الذين سمعت هذا الحديث منهم بأسانيبهم حتى ينتهي إلى سفلان ابن عدينا رحمه الله عز وجل كما ذا يخطى الجميع أنه ينتهي التسلسل إليه وهو يروي عن عمر ابن بنار عن أبي قابوس عن عد الله ابن عمر العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرحمون يرحمهم الرحمن يرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو يرحمكم من في السماء يعني إما يرحمكم أو يرحمكم من في السماء وهذا الحجث الصحيح صحى جمع من أهل العين وأجيزكم به بارك الله فيكم أبدأ الآن في المجلس الأخير من مجلس المناقب لأم المؤمنين مع إش الله تعالى عنها أصلى الله عز وجل أن نحكم وإياكم معها بإذن الله عز وجل مع الحبيب النصطفى صلى الله عليه وسلم المنقبة الثامنة والثلاثون جمع بين ريقه وريقه عليه الصلاة والسلام عند موته قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته دخل علي عبد الرحمن وبيده السواك وأنا مسندة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته ينظر إليه فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم فتناولته فاشتد عليه وقلت أليه لك فأشار برأسه النعم وعنها رضي الله تعالى عنها قالت وخالط ريقه ريقي ثم قالت دخل عبد الرحمن ابن أبي ذكر ومعه سواك يستن به فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن فأعطانيه فقضمته ثم مضعته ثم أعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو, مسند إلى وهو مستند إلى صدري وفي رواية أخرى كذلك مر عبد الرحمن بن أبي بكر طبعا عبد الرحمن هو أخ عائشة رضي الله تعالى عنه وفي يده جريدة رطبها فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أن له بها حاجة فأخذتها فنضعت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه فاستنى بها كأحسن ما كان مستنى صلى الله عليه وسلم ثم ناولنيها فسقطت يده أو قالت سقطت من يره فجمع الله بين ليقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة طبعا هذه، هذا الحديث في فوائل عظيمة وقد سقت بعض هذه الفوائل في حديث سابقة هذا الحديث فيه منطبع عظيمة جدا رغم أنوف الرافضة ورغم أنوف مبغضيء من المؤمنية إن الله رضي الله تعالى عنها فإن عائشة رضي الله عنها استنت واستاكت للسواك ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستاك به ثم بعد ذلك توفي أي توفي النبي صلى الله عليه وسلم وفي جوفه من ريق زوجته أم من عائشة ولولا أنها طاهرة لما جعل الله عز جل أن تكون آخر أيام المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا وأنه ذاهب إلى ربه عز وجل وموجع هذه الدنيا إلا وفي جوفه طيب في هذا الحديث منقب كما قلت لأم المؤمنة عائشة وذلك بمخالطتها لريقها مع ريقه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته وذلك لأنها مضغت السواك بفيها ثم أعطته الرسول صلى الله عليه وسلم فتسوك به أي فاجتمع الرئيقان في حلقه وكذلك في حلقه عند موته صلى الله عليه وسلم كما كذلك في ذلك قبيره أن النبي صلى الله عليه وسلم استند لصدرها وفيه إماء إلى رضاه عنها حتى عند انقطاع حياته وهذا كان لا من قبل الله عز عليها في الحديث جواز دخول أقارب الزوجة إلى بيت الزوج إذا كان لا يكره ذلك فإن عبد الرحمن دخل إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي أخته جواز استياك أكثر من واحد بالسواك الواحد يجوز للرجلين أن يستكاء بسواك واحد لذلك الامام المخارج لما ذكر هذا الحديث أفرد أفرده في باب من تسوك بسواك غيره كذلك استخدام السواك بعد الزوجة يجوز للرجل أن يستخدم السواك بعد زوجته مشروعية تطهير السواك إذا استعمله شخص آخر خدمة الزوجة لزوجها وكذلك فيه وكذلك فيه الإشارة المفهمة وذلت على ذلك أحاديث وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعملون بنقطة الإشارة وسبق ذكر شيء من ذلك دكاء وفطمة أم المؤمنة عائشة رضي الله عنها وكذلك ينبغي للزوجات فقد رأت النبي صلى الله عليه وسلم فقط بمجرد نظر إلى السواك أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن نستاك فلذلك أخذت السواك من عبد الرحمن فقطعت رأسه ونظفته ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم هذا كما قلت أن الإنسان يجود أن يستخدم سواك غيره يعني إذا كان أحد الأخوة أراد أن يسلاك فيأخذ سواك غيره يقطع طرف السواك فيعمل سناً جديداً والله تعالى أعلى وآلم في الحديث كذلك أدب أم المؤمنينة عائشة رضي الله عنها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بأنها سنت للمستفى صلى الله عليه وسلم رأساً جديداً ثم بعد ذلك ماذا فعلت؟ لينته له وعندما كذلك في فائدة قبل السواك المستعمل إذا أرد الإنسان أن يستعمل سواك غيره الفائدة التي تلي ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب السواك وقد دلت أحدث كثيرة جدا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب السواك سواء عند دخول بيته وعند نومه وعند استيقاظه وعندما وعند كان يتوبأ وكذلك عندما كان يصلي وغير ذلك الأحديث كثيرة جدا في قضاء السوات الفائدة التي كان لذلك تعاهد السوات من تنظيف وغصل وتجديد طرفه والله تعالى على وعلم الذين يسألون أن أثنان تنتقل الأمراض طبعا قلنا أن أم عائشة قد قطعت طرف السوات الذي استخدمه عبد الرحمن وعملت رأسا جديدا فلذلك لما استنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يستن بفضل عبد الرحمن وإنما استنى بفضل أم المؤنعة عائشة رضي الله تعالى عنها والله أعلم المنقب التاسعة والثلاثون وهي في نفس المعنى تقريبا أن النبي صلى الله عليه وسلم يختار أن يكون في مرضه في بيتها أقول كذلك اسمعوا يا من يبغض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يختار أن يمرض في بيتها. بل يستعجل أن يأتي اليوم الذي يكون فيه عندها قال الإمام البخاري باب إذا استأدن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن فأدن له قالت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عائشة فأذن له أزواجه يكون حيث شاء رضي الله تعالى عنها وعنها رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استبطاء ليوم عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أكثر من زوجة تسع زوجات ما أتى وعنده تسع زوجات فكان أحب النساء إلى قلبه أم المؤمنة فلذلك لما مرض كان يسأل أين أنا غدا وذلك رغبة لأن يأتي اليوم الذي يكون فيه عند عائشة ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن الزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن يمرض في بيتها عن هشام من عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا حرصا على بيت عائشة قالت عائشة فلما كان يومي سكن صلى الله عليه وسلم وقالت وكان يدور على نسائه فلما اشتكى شقواه استأذنهن أن يكون في بيت عائشة ويدرن عليه فأذن له طبعا هذا حديث مليء بالفوائد من أشهرها أن الحديثه بيان فضيلة لأم المؤمن عائشة رضي الله تعالى عنها وذلك من عدة وذور في قوله أين أدا غدا وذلك استطاء ليوم عائشة من شدة حبها يريد أن يأتي اليوم الذي يكون فيها عنده وكما هو معلوم أن المحب سبحان الله يريد أن يلقى حبيبه في كل لحظة وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجه مع حلاله أم المؤمنة عائشة ولا يمنع المحبة ولم يمنع المحبة أن يكون عند غيرها كما لا يخفاقه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة حبه لأم المؤمنة عائشة كما دلت الأحاديث ومن تابع معنا هذه الأحاديث في مجملها ظهور حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم تزوج على عائشة ولا يعني, ولا يعني كما يقول كخير من أهل العلم أن الرجل إذا تزوج على امرأته أنه لا يحبها فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكتب رسائل في حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وكذلك من, أن من أرقى أنواع المحبة ولم, ولم تمنعه هذه المحبة أن يتزوج غيرها والله تعالى أعلى وعلى طبعا بعض النساء لا يحبوننا أن يسمعنا هذا الكلام ولكن سبحان الله الحق أحق أن يتبع الحق أحق أن يتبع والله تعالى أعلى وعلى كذلك في الحديث بيان شد شدة حب النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها وفات له صلى الله عليه وسلم في يومها وسيأتي حديث في ذلك آخر الأحديث من فوائد هذا الحديث كذلك عدل النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته النبي صلى الله عليه وسلم أعدل الناس وأكمل الناس صلى الله عليه وسلم رغم حبه لعائشة ورغم أنه يريد يومه ومع ذلك زوجات الزوجات ونساءه أن يمرض في بيت عائشة تقدم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه أين أنا, غداً؟ أين أنا غدا يريد يوم عائشة فآذن له أزوابه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة بعض الراطبة وبعض المرضي يقول النبي كان يحب عائشة ولكن عند موته بغضها وكرهها وكره عمر وأبو بكر والصحابة وغير ذلك لمسألة خلافة علي وهكذا هذا كله كذب وغراء الفائدة الثالثة في هذا الحديث جواز تئذان الرجل زوجاته أن يكون عند إحداهن, إحداهن في مرضه أو ما شابه إن كان الرجل المتزوج أكثر من زوجة يجوز له أن يقول لهن أريد أن أكون يوم الفلان عند عند فلانة طبعا بالإذن وهذا يدل على تفاهم النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجاته آخر الفوائد في هذا الحديث وقلت اختصار وإلا هي فوائد كثيرة أن اليأتب فنحيث تموت وسيأتي الآن دلالة على ذلك في هذه في آخر حديث المناقب الأربعون وطبعا مناقب أم وإمين لا تحصيها لا حديث ولا اثنان ولا, ولا من أربعين ولا من خمسين ولا من مئة ولكن هي فقط انتقاء وإنما فقط انتقاء ليعلم مآثر هذه الصديقة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أمن قبل الأخيرة يحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفن في بيتها ويموت على صدرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت عائش رضي الله عنها, عنها إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله جمع بين ريقي وريقه كما سبق فكان في بيت عائشة حتى مات عندها صلى الله عليه وسلم قالت عائشة فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي فقبضه الله وإن رأسه تبين نحري وسحري وخالط ريقه ريقي وعنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعذر في مرضه أين أنا اليوم أين أنا غدا استقاء اليوم عائشة فلما كان يومي قضبه الله بين سحري ونحري وجسن في بيته معنى السحر بمعنى الرئة والسحر يأتي بمعنى الصدر وكذلك النحر هو مجمع التراقي في أعلى الصدر ويرجه موضع النحر والمعنى أنه ما بين سحرها ونحرها توفر صلى الله عليه وسلم أي مات ورأسه بين حنكها وصبرها رضي الله تعالى عنها من فوائد هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يدفن في بيت عائشة وأن الأنبياء صلى الله عليه وسلم يموت أحدهم في الموضع الذي يحب أن يدثان فيه ودليل ذلك الأنبياء تموت حيث تحب دليل ذلك لما قوب نضاع رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في لثنه اختلف الصحابة في لثنه فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه سامعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه ادفنوه في موضع فراشه هذا الحديث صحيح في السنة الترمدي وكذلك في الشمائل وصححه شيخنا الألباني رحمة الله عز وجل. قال أعود الحديث مرة أخرى يقول الصديق ربي الله تعالى عنه سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته قال ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدسن فيه ادسنوه في موضع فراشه صلى الله عليه وسلم الفائدة الثانية دلالة على طهر وطيب عائشة رضي الله عنها فقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفى الله روح نبيه وصفيه وحبيبه ورأسه عليه السلام بين سحر ونحر عائشة الله عنها وهذا من نعم الله عليها فإن الله لم يقلب روحه إلا في المكان قيد هذا في دلال على طيب عائشة على طيب الجسد أمن المؤنية عائشة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل ذلك لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا صاحب رسول الله أيدفن رسول الله صحابة تاروء المكروفة النبي صلى الله كان فاجأ عندهم فسألوا الصديق رضي الله عنه أيدفن الرسول قال نعم فقال الصحابة رضي الله عنهم أين يدفن قال في المكان الذي قبض الله في روحه فإن الله لم يقبض روحه إلا في مكان طيب فعلموا أن قد صدق الصديق رضي الله تعالى عنهم وتبالك في هذا الحديث لا يخطاكم فوائد عظيمة جدا سبق ذكر كثير منها والله تعالى أعلى وأعلم هذه أخذ مناقب أم من عائشة رضي الله عنها وأرضاها سبحان الله المحد لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكذلك لصحابة النجس صلى الله عليه وسلم وزوجاته والله ما يود أن, سبحان الله أن يترك الحديث عنه بين في الحديث عنهم سبحان الله عز وجل تقويه ايمان وزياده علم وقربه بالله عز وجل ولرسوله ولكن سبحان الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخول الصحابه بالموعظه واصلى الله ان يبارك في الجميع في الختام اخواني واخواتي اجيز الجميع في هذا الكتاب أن يروى عني لمن يشاء لمن يشاء من طلب العلم إجازة عامة صحيحة وبإذن الله عز وجل لعل في وقت قريب أضعه في رابط على الانترنت لمن أراد الفائدة والاستفادة منه وأن يدعو يعني لجامعني وأن يغفر الله لنا ولكم إن شاء الله عز وجل وأن يجعله قربة أتقرب بها إذن الله عز وجل يوم ألقاه وأن تسرني يوم القرى إذن الله عز وجل هذا الأحاديث أخواني وأخواتي أنا حاولت أن أحرص أن تكون غالب هذه الأحاديث في صحيحي البخاري ومسلم لذلك سأذكر لكم الآن على عجالة اسنادي في البخاري ومسلم لأن كما قلت غالب هذه الأحاديث من رواية الإمام البخاري ومسلم ولي الحمد لله إجازات في كامل الأحاديث هذه وأنما فقط كصبت على البخاري ومسلم وذلك لعلة أقولها لكم إن شاء الله لكي بإسناد في الصحيحين أروض الله الحمد هذه الأحاديث التي ذكرتها في أم نؤمي عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن شيوخي لأساندهم ولما كانت أكثر هذه الأحاديث التي سقتها في صحيح البخاري ومسلم وقد أجمع الأمة أجمعت الأمة على تلقي وقبول ما فيهما يعني من أراد الاستزادة يرجع إلى مقدمة إد الصلاة وتوضيح الأفكار للصنعاني ومنهج النقط في علوم الحديث فإن البخار ومسلم حجة وقد أجمعت الأمة على ذلك فلذلك سأكتفي فلذلك سأكتفي بذلك الإسناد في زناء قراءة وسماعة بشرط أن سماعة البخار ومسلم يعني, يعني رواية على شرط أن تكون قراءة وسماعة مقتصرا على أعلى إسناد صح لي إدقاءا يعني فائل ذلك إبقاءا للسند واتصالا للصحيحين التي فيهما أحدث الكتاب المجمع عليهما والله أعلم أولا إسنادي إلى صحيح إمام البخاري أقول تحدثا بنعمة الله عز وجل وقلت يعني حتى بقاء الإسناد منتصلا أروي صحيح إمام البخاري كاملا قراءة وسماعا بمكة المكرمة على الشيخ العلام المحدث المسند المفسر المعمر عبد القيوم بن زين الله الرحمن البستوي هذا الرجل كان من أعلى من روى البخاري ومسلم سماع باتصال السماع يعني من أول الى اخره هكذا حتى يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم وميزت هذا الشيء كما قلت اتصال السماع مع علو الاسناد وكان رحم الله عز وجل ايمانا سلفيا كان رحم الله عز وجل سلفيا كان صاحب لحيه ومرخي لللحيه الله عز جل. بل إني والله رايته لما اراد أن يصلي اراد ان يصلي على السجاده فكانت فيها بعض الزخرفه فقلب السجاده وكنت قديما سبحان الله في بداية يعني في بدايه التزامي لما اروح أريد, اريد ان اصلي على السجاده كنت اقلبها ووافق هذا صنيعه شيخي سبحان الله بعد سنوات عديده رحم الله عز وجل وكان كذلك من الدعاه وكان وله رسائل في التفسير وفي العقيده وهو اصله هندي الله مات عن نحو من 100 سنه وقت سنت عليه وقال مسلم في مكه المكرمه اصله جاء ان يرحمه رحمه واسعة وهذا الشيخ كما قلت لكم له مكان في قومه الله عز وكذلك يعني اخذ عن كبار العلماء ومن علماء اهل السنه والجماعه الله عز ومن طريق أمره أنه اهداني رحم الله عز وجل قميصا له تعرفون القميص الهندي أهدام إياه رحم الله عز وجل صلى الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه رحمة مواسعة شيخ عبد القيوم يرويه قراءة أو سماعا لسائره على شيخ أحمد الله القراش الدهلوي وهذا قرأه لسائره نذير حسين أداء على نذير حسين الدهلوي قال اخبرنا شاه محمد اسحاق الدهلوي قال اخبرنا شاه عبد العزيز بن وليد الدهلوي قال اخبرنا والي سماع مكتب الحجما اكتمالي باقي على خلفائي قال اخبرنا ابو طاهر الكوراني قال اخبرنا حسن العجيمي قال اخبرنا عيسى تعالي بالجعفري قال اخبرنا سلطان المزاحري قال اخبرنا احمد بن قليل الشكي ح استاذ اخر قال العجيمي واخبرنا محمد بن علاء البابي قال اخبرنا سالم بن محمد السنهوري قراءه لبعض الاجازه قال هو والسبتي اخبرنا نجم محمد الغيقي قال اخبرنا زكريا بن قال اخبرنا ابراهيم بن صدقه الحمدلي قال اخبرنا عبد الوهاب بن رزق الحموي وقال قال زكريا اخبرنا احمد بن علي بن حجر العسقلان سمعت كثير منه اجازه قال اخبرنا ابراهيم بن احمد التنوخي البالي للجميع قال هو وابن رزق اخبرنا احمد بن ابي طالب الحجار الثاني وسبت الوزراء حول العراويات وزير بنت عمر التنوخية قال أخبارنا الحسين بن بارك الزبيلي لجميعه قال أخبارنا أبلوقت عبد الأول بن عيسى السبزي الهاروي لجميعه قال أخبارنا عبد الرحمن بن محمد الداولي بن بشان البشند لجميعه يعني جميعه يعني جميع الكتاب من أوله إلى آخره أخبر قال أخبارنا أبد الله بن أحمد بن حميerm واج السرخصي لجميعه أو السرخصي لجميعه قال أخبارنا محمد بن نوسف بن مطر الفربري لجميعه الفربري هذا قال أخبرنا محمد بن اسمعي البخاري مرتين لجميعه الفربري من أشهر غواء الذين سمعوا الصحيح البخاري من البخاري وقد سمعه مرتين هذا إسناد في البخاري وأجيزكم أخواني وأخواتي أكرام فيه إسناد في الصحيح الإمام مسلم أقول لكم أخبرنا قراءة وصماعا لسائر زي يعني من أول إلى أخره الشيخ عبد القيوم بن زين الرحمن الرحمن البستوي رحم الله عز وجل وذلك في مكة المكرمة قال أخبرنا سيد نذير حسين الدهلوي قال أخبرنا محمد المسحاق قال أخبرنا عبد العزيز الدهلوي قال أخبرنا الشاه ولي الدهلوي قال أخبرنا أبو طاهر الكردي قراءة لبعضه وإجازة من قال أخبرنا والد الشيخ إبراهيم الكردي بقراءته على شيخ سلطان بن أحمد بن زاحق طرف منه إجازة لسائله من قال أخبرنا شهاد أحمد بن خليل السبتي عن نجم الغيطي سماعا لجميسه عن زين زكريا الأنصاري حق. وقال أبو طاهر الكربي وقرأت صحيح مسلم كاملا أو كله على الشيخ حسن العجيمي قال أخبرني لجميع الشيخ إيسا المغربي, المغربي قال قرأت جميعه على شيخنا شهاد الدين أحمد بن حمد الخفاجي القاهري خل المجلس الأول فإنه سمعته منه انظروا الدقة في الرواية أخواني وأخواتي عن الشمس الرمدير عن شيخ الإسلام جفريدي الأنصاري عن حافظ بن حجر العسقلين قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن عبداللطيف بن الكويت بقراءة عليه في أربعة مجالس سواء مجلس الختم انظروا السرعة في القراءة في أربعة مجالس سواء مجلس الختم عن أبي الترج عيد الرحمن عبد الرحمن ابن عبد الحميد ابن عبد الهادي الحمدي مقبل سماعا عليه على ابي العباس ابن عبد الدائم النابلسي سماعا لجميعي عن محمد بن علي ابن صدقه الحراني عن فقيه الحرم ابي عبد محمد بن ابن احمد القروي سماعا لجميعي عن ابي الحسين عبد الغاطب الفالسي سماعا قال زكريا الانصاري وجرير زكريا الانصاري عن عن العز عبد الرحيم محمد المعروف ابن قرات محمود بن خليفه المنبجي عن الشرق عند المؤمن ابن, ابن عن ابي الحسن مؤيد بن محمد عن فقيه الحرم التروي عن ابي حسين عبد الغافر الفارسي قال اخبرنا ابو احمد بن محمد أحمد محمد بن زياد بن عمرووي قال اخبرنا ابراهيم بن النيسابوري الفقيه الزاهدي سماعا قال أخبرنا ونفائدة سماعا إلا ثلاثة أخوات معلومة فبالإجازة أو الوجادة يعني أخبرنا يقول النيسابوري أخبرنا أبو الحسين مسلم الحجاج الحسيبي النيسابوري صاحب صحيح في الإمام المسلم على ثلاثة أخوات معلومة والله تعالى أعلى وأعلم طبعا هذا ما, يعني ما في أسانيدي قد تكون هناك بعض الألفاظ مختلف في وقد وهناك أيضا أسانيدي أخرى والله تعالى أعلى هناك طرق أخرى يعني للرواية والله تعالى أعلى وأعلم وأجيز الجميع أن يروع عني كذلك الصحيح البخاري ومسلم فمن سمع شيئا منه يقول سبعت بعضه وأجيزت بالباقي وأما من حضر معنا مجالس البخاري قبيما فيقول سبعته كاملا ومن حضر مجالس مسلم معنا فيقول سمعت مسلم وإلا غالب الأخوة والأخوات سمعوا بعض الحديث وأجوز بالباقي فيقولون سمعت بعضه وأجوزت بالباقي والله تعالى أعلى وأعلم وإنما مجالس في الأمانة وأما الذي لم يسمع شيئا كذلك أجوزه إجازة العامة والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله عليه وسلم أن يتقبلنا ويتقبلكم إن شاء الله في عبادة الصرحين سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إلا إلا أنت أستغفرك أتوليك والسلام عليكم وركاته قاله الفقير إلى الله عز وجل نادر ابن محمد غازي قال عن التاوي عفو الله عنه وعن والديه وعن شيخه أجمعين وعنكم سائر المسلمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته